لَ قَد تَمْ يَعَّهُ قَولََّينَ قالَاوا إََِّ فَصيروا وَنَحْنُ أَْنِيَ سَنَكْتُ مَا قالَاوا وَقَدْ لَهُمأَنْ بِيأَ بِغَيْيرِ حَّ وَنَقُولُ ذُوقُ وَعَذاَبَ الْ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 119. وإتينا بقربان تأكلهم نار 110. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم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 تَعْنُو أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ جَذَّ حَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ غُرُورٍ في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قهركم ولا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ